119. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 110. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم 117. ونبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 118. نحن نقص عليك نبأهم بالحق 119. إنهم فتية آمنوا بربهم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 وَنُقَلِّبُهُم ضَاتَ الِيَمين وَذ تَ الشّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقُ ذِرَعَيهِ بِالْوصدَ لَِطَّ عَْتَ عَلَيْهِمْ لََّيتَ مِنْهُم فِرارًا وَلَمُ لِتَّمِنهُم رَعْبَ وَكَذَِكَ بَعثْنَاهُ لتَسَأَلُ بَيْنَهُم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 انظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا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 ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء ان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 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, واتبع هواه وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ نَتَينِ مِن اعنابٍ وحففناهما بنخلٍ وحففناهما بنخلٍ وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 وَمَاأَظُ مُ السَّاعةَقَائِمَةَ وَل إِرْربُ دِتُ إِلَ رَبِّي لَأَجِدًاَّ خَيرًا مِنهَا مُم قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي قَلَقَكَ مِنْ تُرَاباب 119. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 110. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 111. لاتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما له وولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جن نتك ويبصل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 119. وما كان منتصرا 110. هنالك الولاية لله الحق 111. هو خير ثوابا وخير عقبا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 119. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 فَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 119. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا 110. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 وَإذْ قَالَمُ صَالِفَتَهُ ل أَبَحُ حتىَ أَبَلُ غَمَجمَعَ البَحرَيينِ أَْ أَمْضَ حُقُبَ فَلََّ بَلَ غمَجمَ بَيْنهِ مَا نَنس حوتَهُماَا فَتَّخَذَ سَبِي لَهُ فِي البَحرِ صَربَ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 119. وأنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 110. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فَإِنِ اتْبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَمَنْ طَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا امْرَأً قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله 117. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 118. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 119. قال إن سألتك عن شيء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 وَلَ هذا فِراقُ بَينِي وَبَينكَ سَأونَبِّئءكَ بتَأه لِمَا لَمْ تَسْتَقِع عَلَيْهِ صَبَر عَمَّ السَّفينَةُ فَكانَت لِمَ ساكينَ يَععمللونَ فِي البَحْرِ فَأَرَتتُ أَن عَبَهَا وَكَانَ وَرأَهُمَّ لِكُ وَكَانَ وَرأَهُم مَلِكُن يَأخُذُ كَُّ سَفينَةٍ غَصَ وَأَنَّ اللُولامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤْمَِْنِ فَخَشينَ عَ يُحِقَهُمَا تُغيانَ وَكُفرَ فَأَرَدَنَا يُبِدِ لَهُمَا رَبّهُ مَا انه زكاه واقرب رحما وانما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان وَكَانَ كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك أن 114. يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك 115. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 116. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ 124. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 125. ثم أتبع سببا 126. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 127. قالوا القرنين إن 117. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 118. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وَلَهٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 119. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 110. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 111. الذين كانت أعينهم في غطاء عاما وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم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 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرًا مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ